بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواه بخشن مهربان والذاريات ذرو سوين بو باياني که زور شد پر جوبلاو دکنو بابلاو کرنوا فالحاملات وقرا انزا سوين بو هوراني که هلگري بارانن فالجاريات يسرا انزا سوين بو کشتيا که بآساني دقرن لناو دريادا فالمقسمات أمرا إنزا سوين با كار دابش کرن إنما توعدون لصادق باقمان هر بليني كاپتان ددري راستا وإن الدين لواقع وبراستي روجي پاداشتو طول روداداد والسماء ذات حبك وصفين با آسماني خاوان زور بيتي إنكم لفي قول مختلف. بأجومان إيه والقصيد يا وصدان. يؤفك عنه من أفك. أو كسلادة اليد لإيمان كلاذرة. سنك خويجوم رايا. قتل الخراسون الذين هم في غمرة سهون. دكبة كشت سن أودرو أو أنك لجيجاوي ونزانيدا بآجان لهموشد. يسألون أين يوم الدين. يومهم على النار يفتنون روجك سداد دريان. كأوان بآجري دو زق دسوق هذا الذي كنتم به تستعجنون. بيان دو تريت سزاكتها بسجن. أما أو سزاية بقالته وبلتان لذكر. إن المتقين في جنات وعقول. بيجمان باريس كاران وان لباخاتو كناري سرتششمي رواندا. آخذين ما أتهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أو أيخواي داون وريد جرن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أوان كميج لشوداد خوتن وبالأسحارهم يستغفرون. ولبر بيانا دا داوي لي خوش بوني انذكر. وبي أموالهم حق للسائل والمحروم. ومالو داري ياندا بوهجاري داوا كلو داوا نكر ما في خوي انهبوا. الأرض آيات للموقنين. ولا زويدا بلقوا نشانه يا ابو باورداران وفي انفسكم افلا تبصرون ولا خدي خوش تاندا بلغي زور هي دي ا بو ود ناب نو سدن نادن وبالسماء رزقكم وما توعدون ورزق روزي او او بليناني بيتاندريل اسمانا ورب السماء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ جاسوين بفرور دجاري زوي بأجمن أويباسك رهق وراسته ببيني أو هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ايه ابوث هاتوه بسرهاتي ميوان الريس داركاني إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم من قوم كانت اتون لا إبراهيم وتيان صلوا او يجبت صلاو لختان اي وكسان 20 ناسراون فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجِلٍ سمين. زَاخِرَاتُ بُولَىٰ خَيْزَانَكَي انزا جوركي شي قلوي ببرجاوي بو يانهينا فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَىٰ تَأْقُلُونَ وَنزي چي كرد وليان بلا منيان خوار وتي اوانا فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيفة قالوا لا تخف وبشرواه بغلا من عليم أو ساليا أن ترسأ وتيان ما ترسأ إيه مفروض تادي خوين ومشجنيا بيدا بكرة شدانا كإسحاق فأقبلت امرأة في صوت فسكت وجهها وقالت عجوز نعقيم زاجنكيب بقي جوها دای برو متی خوی دو وطی پی ریجنی چی نزوک چون من دالی دبی قالو کذالک قال ربک انهو هو الحکیم العليم فرشتکان وطیان پر وردگار بێگومان فرموا بگمان هر خوا کار بجیزان آیا قال فما خطبكم ایوها المرسلون ابراهیم وطی چی تا پیس پیردر او این روان اخوا. قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين وتيان بيغمان ايما نرىوين بو سرقلي تاوان باران لنرسل عليهم حجارة من طين بو أوي ببارينين بسر ياندا برد وكراو مُثَوَمَةٌ عند رَبِّكَ للمسرفين نِشَانَ كَرَوْلَ لا يَمْضِي وَرْدِ غَارْتَوَ بُولَ سْنُور دَرْچْوَان فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ جَاحَرْسِي بُ لَوْ شَارِي لُود دَالَبْرْوَادَارَ نْدَرْ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَنَمَنْ دِي تَيْدَى بَيْزْقَلَيْا يَكْ مَالِي مُسُلْمَنْ نَبَيْتْ أَوِيشْ مَالِي لُودْ بُو وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَابُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ وفندو نشانيك تيدا بو نِشَانَيَكْ مَنْ تَيْدَى بَجَيْهَشْتْ بُو عَوَانَيْكَ لَسَزَيْبَ آزَار دَتِرسَن وَفِي مُوسَ هەروەها لە بەسەر هاتی موسادا چەند بەڵگە و پەند هەیە کاتێ ناردمان رونو لای فیرعەون بە بەڵگەی ڕوون و ئاشکراوە فتەوەلا بركنه و قالە ساحڕ ئو مەجنون ڕووی وەرجێڕا و سەرپێچی کر بەهۆی دەسەڵاتەکەیەوە وە وتی مووسا یان فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم ايه شكركي مانغرد وفريمان داناناو درياوا كاوشياو لو مكردنبو وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ولا جلي عاد بلقو فندها كاتي كناردما سريان باي جرمي تندي بخير ما تذو من شيء اتت عليه الا جعلته كرميم بسل هرشتك دبروشتايا وازي لينا دهينا حتى وق رزي لي اكر وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ولا جلس مودا بندو اموجاري هي كاتكเปن و ترى رابير انتاكاتي خوي فاعتو عن أمر رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يظنون. ذا أوس ترك شياكل لفرماني فرور دجاريًا إن ذاهور بروس كليدان اوان يقدأ أوان تيات سوني فما استطاعوا من قيام وما كانوا تنصرين. نت بو. ناير <تصفيق> يكتري وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوم فاسقين وقال نوح لفش أمان دابو كبراصتي قلتي بدكار لسنور دتسوبون والسماء أبنينا بأيدي وإننا لموزعون وأَسْمَانٌ مَنْ بَدَستِ خُمَانٍ دُرُسْ كَرْدُوا وَأَيْمَفْرَوَان كَرِيَ أَسْمَانِينَ وَالأَرْضَ فَرَجْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِذُونَ وَزَوِيمَان رَاقَصْتُوا ذَأْسَرَ خَرِيْشِ تَأْشِينَ وَمِنْ كُلِّ شَيْئٍ خَلَقُنَا زُوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَهَمُوْشْتَكْ زُوْتَكْ نِيرُ مِمَانَ بو اوي بير بكنه او فندي الله ان لكم منه نذير مبين ان جاء بفل برولاي من لالان خا ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إني لكم منه نذير مبين ولقال خواهداء فرستراوي تر دامنين براستي من للا أنخواه ترسين ريشي آشكرا ورون بوئيوا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون بوشي ويبولاي أمتاني پش أمان هیچ پیغمبر نەهاتووە نه هاتوا مگر و تو یا نبو پیغمبره جادوگر یا شت اتواصو به بل هم قوم قاغون آ ئەمان امانو اوان ڕاستپاردەیان بۆ بو یک تری کردوا نخیر بلکو امان گلی چی و اخین عنهم فما انت بملوم وذكر فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ تو اي محمد صلى الله عليه وسلم روياً لے ورجرا سنك تو لو مكراو نيت وآموشگاريان بكو بيريان بخاروة سود اگيني ببرواداران وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومن زنوكو آدم زادم تنهابو او دروس كبنداتي من بكن ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطايمون من هز روزيكم ناويليان ناشمي وخوار دمنيم بدني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين براستی تنها خوا خوی روزی دل کخواند صلاتی زور به هزا. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. ان جابی جمان بو آوانی استمیان کرد هيا هیا لسزا ل سزا وق بش سزا یه عو کافرانی پیش و دیبا یترپ ل نکن ل داو سزا. الذين كفوا من يومهم الذي يوعدون سحا وربو اواني ببروابون لدسوا وجها كبلينيا